فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تنطقون بل حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين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 كذلك ما أتَّ الَّذينَ مِن قَبِلِهِم مِّ الرسولِ إِلَّا قَالوا ساحرٌ أَو مجنون أتَوَاصَوْ بِهِ بَل هم قوم فتولى عنهم فَمَا أَنت بِمَلُوم وذك.